بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى الله انتهينا بالامس الى الكلام الى المساله الرابعه وقلنا بالامس ان الاطلاق في هذه الأمور المذكورة اسم الجنس واسم العلم أفهم العلم الشخصي والجمل الاطلاق فيها ثابت بلئت ثابت بالوضع بمقدمات الحكمة بالنسبة إلى العلم الشخصي فقولنا اكرم محمدا قلنا هنا محمد مقيد من حيث الأفراد لكنه مطلق من حيث الاحوال اكرم محمدا يعني اكرمه في البيت وفي الحوزة وفي الحرم وفي الحسينيه وفي الطريق الى اخره هذه اقسام او انواع الاكرامات في الطريق في البيت الى اخره لم تفهم بالوضع. قلنا في أخر محمدان في العالم الشخصي الإطلاق الإطلاق الأحوال يفهم من مقدمات الحكم. أما في الجمل فالاطلاق يفهم بالوضع لا بمعونة مقدمات الحكم. إنما النزاع. كان في اسماء الاجناس انسان او كتاب او رقبه او قلم الى اخر ما ذكرناه بالامس اسماء الاجناس الاطلاق فيها من اين يستفاد هل يستفاد من الواضع ان يستفاد من مقدمات الحكمه فنزاعنا في هذه المساله الرابعه في اسماء الاجناس فقط عليكم. قلنا المسألة فيها قولان قول قبل زمان سلطان العلماء الشيخ الأصفهاني وقول بعد زمان سلطان العلماء الشيخ الأصفهاني يعني الشيخ حسين ابن معروف الأصفهاني لا لا, لا لا هذا عالم قبل الشيخ حسين ابن معروف الاصفهاني الآملي المولد الاصفهاني المنشا يسمى الشيخ محمد الشيخ حسين معروف ابن أبي محمد أو محمد بن الاصفهاني ليس الشيخ ابو الحسين شخص آخر صهر سلطان العلماء قبل زمانه المشهور أن أسماء الأجناع المشهور أن أسماء الأجناع وضعت اسماء الاجناس وضعت لمعانيها مضافا الى ذلك الإطلاق يعني الاطلاق استفاد بالوضع قبل زمان سلطان العلماء الرغم المشهور ان اسماء الاجناس وضعت الى المعاني زائدا الإطلاق زائدا الارسال والشيون. على هذا قلنا بالامس يكون الاطلاق مدلول وضعي على هذا القول يعني الاطلاق جزء الوضع الواضع حينما وضع اسم الجنس راعى شيئين وليس واحدا الشيء الاول الذي راعى راعى ان اسم الجنس وضع لداخل معنى هذا واحد مضافا الى هذا ايضا راعى الاطلاق فهو عند الوضع لاحظ الأمرين لاحظ المعنى ولاحظ الإصلاق فالإصلاق يصبح جزء جزء المعنى جزء الوضع فالإصلاق يكون مدلول الوضع على هذا القول أما بعد زمان سلطان العلماء قلنا الراي المشهور أن أسماء الأجناس وضعت فقط لذات المعنى فقط ذات المعنى إنسان موضوع فقط لحيوان ناطق فقط كتاب كما قلنا بالأنس موضوع لهذا الكتاب الذي فيه دفتان وبينهما أوراق الآخرين لم تراعى مسألة الإطلاق والإطلاق على الرأي الثاني نستفيده من أمر خارجي هذا الأمر الخارجي اسمينا أسميناه مقدمات الحكمة فإذا على القول الثاني يكون الإطلاق مدلول خارجي ومدلول وضعي لإسم الجنس هذا هو الفارق بين القولين إلا أن المصنف يقول الأمر يحتاج إلى بيان يحتاج إلى بسط وشرح وافي حتى يتضح أن الحق مع القول الأول أو أن الحق مع القول الثاني كما يذهب إلى ذلك الرسم شوية المطلب يحتاج إلى شوية التفاق اليوم افهم التفتوا إلى المطلب قرأتم في المنطق أنتم أن الماهية الماهية قرأت في المنطق ان الماهيه تنقسم الى قسمين قد تطلق الماهيه ويراد بها الماهيه بالمعنى الاخف ومرة تطلق ويراد بها الماهية بالمعنى الاعم المقصود بالماهيه بالمعنى الاخف قالوا هكذا. الواقع في جواب ما هو. قرأتم في المنظر. إذا سألنا عن الإنسان، الجواب الذي يقع على هذا السؤال، الجواب، الجواب هو ماهية الإنسان. الجواب الذي يقع على هذا السؤال إذا قلنا ما هو الإنسان؟ اذا جناب السيد تفضل وقال الانسان حيوان نافق هذا الجواب من السيد يقول هو الماهي هذا الجواب هو الماهي فالماهيه بالمعنى الأخف هي الواقعة في جواب ما هو اما الماهيه بالمعنى الاعم لا الماهيه بالمعنى الاعم هي ما به يتحقق الشيء هذا ليس محل الكلام محل كلامنا القسم الأول بالمعنى الأخف الماهية هذه الماهية إذا جئنا إليها فمرة نقيسها إلى مقوماتها يعني إلى ما هو جزء مقوم لها ومر أخرى لا نقيسها إلى ما هو خارج عن ذاتها وذاتياتها شيخان زيد طب شو عجب؟ لالد. شويك نحول إلى هذا الباب أو إلى آخر الشيء. نحول إلى آخر شيء يوحنا وأخذنا قصته. ثم أما هي ماذا تقولنا تقال؟ المادية تقاد إلى ما هو جزء مقوم، جزء مقوم لها. ماذا؟ إلى غنى إلى إنسان، إلى إنسان مقوم إلى إنسان إلى حدث إلى شيء إلى ناقص وحرمة، هذا واحد اثنان هذان جزءان مقوّلان للإنسان فجزء مقوّل جاظت وحيّة هذا واضح؟ هذا السفل وعندما أنتم معاقل هذا ما أنتم الكلام الآث معاقل حدو الكلام هذا ومره أخرانا تقام الماضية الى ما هو خارج خارج عن المقومين الى ما هو خارج عن ذاتها و هذا ما محمد الكلام سند ذاتها يعني ذات الإنسان هو ذاتياتها فلقيس الانسان لا الى الجزء المقوم هذا مفروض من كل ماهيه أجزالها المقومه لها هذا واضح لمن تطرق لكم كل ما هي أجزالها لها واجبة لها هذا واضح ولا يمكن تلق الزاديات الزاديات إذا تلقناها لا يقال عندنا ذات ناقصه لا ذات أفضل ووجودة ذات ما وجودة إذا جئنا في المطلع العلم وان كلنا العلم إذا جئنا إلى هذا إيش تو أفحل هذا إذا حدثنا إذا ندفنا هذا الجزء وهذا الجزء بعد ليس الحسن مرحب ويكون عندما ناقص هذا الكلام يبدو ما خلاص تخيضون شيء ما عندنا ناقص إذا ما أحد الجزء أهل هذا لا يكون حسن هنا لا يمكن واضح فالذاتيات واجبة الازداد بل قالوا هكذا لا يمكن تلب الذاتيات عن الذات فيمكن تلب شيء عن نفسه هذا واضح انما كلامنا تزداد الان في هذا القسم الثاني اذا قسم الانسان الى ما هو خارج عن الذاتيات مثلا نقيس الانسان إلى العلم لا فيسولنتام الى هذا إلى هذا إلى, إلى, إلى, الى الشعر هذه الاشياء خارجه عن داخل الانسان الانسان جزء حيوان ناطق اما ما عندنا الانسان حيوان ناطق شاهر جمع الشعر او عاد او خطيب او لا هذه الأمور خارجه هذه الأمور خارجه عن الذات الان كلامنا في الامر الخارجي تلاونا في هذا في الأمور الخارجة عن ذا هذا واضح خلاونا لم تح هذا خلصنا ألعى تلاونا في الأمور الخارجة عن ذا وإذا يعني تسلونا كل يوم؟ نحن نصنع وإلا نحن رسلنا على نشأ في هذه المسائل كما يقول من ضمن استفاضة، لكن ما بالاختلاف في وجه الأول الثاني لازم يصير في هذا المكان. خبر أي ماهية إذا أتيت إلى ما هو خارج عنها وعن ذاتها فيها هذا واضح. أي ماهية أي ماهية إذا عرض أن يحكم عليها بما هو خارج عن ذاتها وذاتياتها فلا يخلو الامر من احد اموركنا فستعجاجنا الى الانسان انت ان تردش ان شاء الله اذا جدنا الى الانسان, الإنسان وقصناه الى ما هو خارج يعني الى العلم مثلا الى الشعر والثماغ اذا قصنا الانسان الى ما هو خارج عن ذاته وذات ياته واضح؟ انوى اتشخل الاول انوى الماهينة يقول الظاهر ما الشروطة في الشيء مثلا مثلا إذا تسمع مثلا إذا جدنا شيء يمتاز النساء يشعر بشيء يمتاز النساء نساء؟ بابتاز النساء إذا جدنا أي الصلاة يسال الله حمد أو الصياء أو أي واحد شبك صلاة ما هي الصيام ما هي الحج ما هي كلها ما هي إذا جئنا إلى الصلاة مرة تطلب الصلاة مشروطه بوجود شيء يعني مثلا نقول الصلاة إذا كنتنا إلى إذا يسأل إذا قلود الطهار واضحة الطهار شرطون بالصلاة أو لا شرط فإذا خلالت إذا قدناها إلى الظهارة يشتغل وجود الظهارة في الظهارة هذا واضح إذا قلنا لأ ضحي بشاطن ضحي بشاطن تميناه إذا قمنا شرق إذا قمنا في الثلاث تمينا شرق كالشرق الظلمان شرق لابد من وجوده ش الشاط المبحح هذا واضح صحيح في بحر شاطن تمينه فإذا هذا الشر لا بد من وجوده في الشاط هذا واضح إذا قسنا الماهية اللي هي مثلا الشاط اللي هي القنا اللي هي الفنان. اللي إلى آخره إذا قسنا أي طهارة وإلا قسنا فهذا شطر وجودين لا بد منه شرط وجودي لا بد منه واضح حقير الاسم تترض اذا اذا صار هذا الشرط واجب الذهاب تسمى ما شو اسمها بشرط شيء يعني الماهيه بشرط شيء اثنتان الماهيه بشرط شيئين الى اخره اذا كان الشرط او الشيء واجبا للماهيه طبعا القيام الى ما هو خارج فالطهارات موجز مقوم للصلاه صلاة تتكون بتكبيره الاحرار ونور السلف الطهارات شر خارج صحيح خارج عن الصلاه له لكن لا بد منه مصطلح اذا لا بد منه فيسمى الماهيه بشرط في الشيء احفظ المصطلحات المراهية بشرط شيئين ماذا الاول بالأول؟ أبو كنتان لا ماذا تكون عكساً؟ إذا قلت السلمانية إلى الشيء فهي بشرط عدم بشرط بشرط عدم الشيء واضح في اثنين مثلاً إذا جئنا إلى الشيء وقلنا ضحي غير شوفوا عدد غير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 مع الافل، مع الضحر، مع شوق الماء، مع الغهبهر، مع القصر هذه شروب عالمية وجودية بالطلق الفلق بشرط عدم هذه الشروب إذا قد تسلم ما هي إلى الشيء، إلى الشهر وقالت الماهية تطلق بشرط عدم الشهر بشرط عدم الشهر بشرط أن تكون الشهر غير عرجاء، غير عمياء غير إلى آخره بشرط عدم الكلام في الصلاه عدم القهقه عدم عدم تسمى تسمى ما هي لا بشرطه واضح بشرطه لا بشرطي. بشرطي. أو تسمى بشرطه هذا شيء أيضا تسمى نقله ذاري بشرطه تسمى بشرطه لا شيء واضح فهذا بشرط عدم الشيء القسم الثالث ان تلحظ الماديه مثل الصلاه او مثل الشر تلحظ الشر عند الاضحيه تلحظ لا بشرط ان تكون ذكر الشرطه عند ذكر ولا بشرط ان تكون اذن هذا الصلاه بالنسبه الى الانسان لا بشرط ان يكون حرا ولا بشرط ان يكون عدوا يعني الحريه في الصلاة لا مشروط وجودها ولا مشروط عدمها واضح الصلاه بالنسبه الى الانثى والذكر لا يشترط ان يكون يصلي ذكرا ولا يشترط ان يكون انثى فهي قسم الثالث من هذه الناحيه تسمى لا بشر ما دليل الثلاثه الرابعه الرابعه لو حي ولا فان فعندنا لا بشر وعندنا بشر لا وعندنا بشر شيء قابل ومدرك بشر الشيء يعني بشر وجود الشر بشر لا بشر عدمه لا بشر يعني لا بشر وجوده ولا بشر في عدمه هل يوالي العلامة؟ انت إيلان هذا؟ هذا واقف؟ <تصفيق> عندنا كلام بهذا بالثالث عندنا كلام بالثالث لعند البعض يقول شو ربط هذا بالموضوع الآن ان شاء الله في نهاية الموضوع شو ربط هذا واضح شوف هذا اللا بشرط يسمى اللا بشرط القسمي حضن الصلعات قسمي لا بشرط القسمي شوف عدنا هذا يجعل هذا اللا بشرط وعدنا هذا الى اقسام ثلاثه اللا بشرط القسمي لا بشيء لا بشيء. خو هذا يمارس لا بشكل قسمي و لكن لا بشكل مقطع سمين. بشكل تحت مقطع. على مقطع صحيح ليش مثل مقطع التليفونات مثل مقطع التليفونات تحول. هذا كذب هذا كذب هذا كذب هذه الأقسام الثلاثة إذا كنت إذا كنت ناهًا هذا في شط موسى لي أنا على شكل ناقص لا على شكل ناقص شكل ناقص هذه الأقسام الثلاثة إذا كنت ناهًا إلى أعلى أقسام أقسام أقسام بهذا المقطع واضح اذا ما هو قسمناه الى هذه الامور يصير مقسم مثل الاب والاولاد الاب مقسم الاولاد صحيح اذا قسم الاولاد الى بعضهم والبعض شيء يصير تفين. ها خمسين فعدنا قسم ومقسم مختفي هذا واضح قسم ومقسم مختفي المقسم هو هذا واضح يعني هو هذا يجمع بشيء يتطور محسن هل هذه أحسان إلى هذا إلى بعض إلى البعض يكون في الباحث قسيم يعني مباين قسيم الآخر أنا وأخيه هو قسيمي وأنا قسيمه لأن أنا غير هو تختلف عن بعض البعض لكن إذا قسنا من قسنا إلى الثلاث لين أحسان؟ هو محسن يجير نفس الشيء الذي ينطقه الله واضح صيغ واضح الكلمة كلامنا لفظ مفيد فستة والكلمة الحرف من الكلمة هاي الثلاثة شعبة معروفة هل الكلمة مصدر كلمة المصدر أما الاسم والفعل والحرف أقسام للكلمة. إذا كثنا الحرب إلى الفعل فتنبق ستعرف كثير ففي مجرد هذه واضحة الآن تشوفوا هذا لا بشرط قسلي يعني لا بشرط قسل من هذا هذا لا بشرط مقدة هل تجد وشينا على هذا؟ اللا بشرط قسلي ماضح هو عن كل حضر المالية لا بشرطي وجود الشرط ولا بشرط عدم الشرف واضح؟ هل أنا شرط قلبي؟ إذا شرط قلبي بشرط شيء يعني أن تلحق الماهية بشرط وجود شيء بشرط لا أن تلحق الماهية بشرط عدم شيء هذا واضح إلى منا خل الفلوحة مسا الصلات وضع الضحى الصلات مع الطهر الصلات مع الحضرية أو الصلاة مع الأنصبية أو الذكورية وهذا ينسل بعضها هذه المعنى عن الثلاثة ولكن ينسل المقتلات إذا سؤال قبل قد نتقل المقتل الثاني هذا واقع؟ خب أيضا عندنا الصلاحان آخران غير هذه الصلاة هذه الصلاة واضحة أفضحان؟ عندنا الصلاحان آخر عندنا ماهيه لا تقي الم... وعندنا شيء الثمن الماضي يذهب ما ده هذا الشيء الثمن الماضي لا هل الحق هذا وضع عندما اللاذاق المقصدي وعندنا يعني شبه ان ماضي ظل وهل هل هما الصلاحان متعارفان بمعنى واحد أم لا هما الصلاحان مختلفان الصلاحان مختلفان يعني هل هما من قبيل إنسان وبشر إنسان وبشر أو لا من قدير إنسان وحجر وهذا يصير هل هما بمعنى واحد؟ ام لا هما معنيان مختلفان يقول هما معنيان مختلفان وليس مترادفان بمعنى واحد لا هما معنيان مختلفان وليس بمترادفين لا انما الباب وقع في هذا الاصطفاء وتصور ان الماهيه اللاشرط المقتنع والماهيه المثمره بمعنى واحد وهو طاحب الوحصح هذا يعنيع هذه اللقاح الخرافية فلابد المصنف يقول هذا المهاية التالب بشرط المقسمين تختلف عن المهاية في المهملة شنو معنى المهاية في المهملة وشنو معنى المهاية بتالب الشرط المقسمين قالوا المهاية المهملة في تعريفها الفاقيق المقتود من الواسل المهاية المهملة المقصود منها هو النظر إلى ما مع ملاحظة ذاتها وذاتياتها فقط. معقطع النظر عن أي شيء خارج عن الذات والذاتية. هذه الماهية المهملة. معقطع النظر. مع النظر عن أي شيء خارج عن الذات والذاتية. هذه تسمى الماهية المهملة. وهذا فإذا الماهية المهملة أن يكون النظر مقصوراً فقط وفقط على ذاتيات الشيء ولا ننظر إلى ما هو خارج عندك الثانية إذا كان نظرنا ولحاظنا مقصور فقط على الذاتيات تسمى الماهية أمن هي ان, أن, أن إلى ما هو خارج. المهملة. المهملة فقط لا شرط المقتلي cahya la ia an tunhad al mahiyya laqta al maqtab an tunhad al mahiyya an tunhad al mahiyya wa tuqa ila ma huwa kharij 'an al mahmala illi لا أن يكون نظرنا مقصوراً على ما هو خارج في المدرسة ما هو ما هو داخل الذات الذاتية، إلا بشرط المقصود إلى ما هو خارج عن الذات والذاتية. مم. مم. لا أقصد الغيب إلى ما هو خارج عن الذات والذاتية يعني عدم قدرة وهذا ما ما بيقدر إذا كنا بجذب المقصن أن يكون بحاظ النظر فيها إلى ما هو خارج عن الذاكرة الجاوبية فنقص الاعتبارات الثلاثة إما هذا أو هذا <تصفيق> أو هذا. أحسن من الإنسان حيوانات يعني لا بشق العلم ولا بشق الجهل ولا بشق طوله. ولا عرضه ولا لونه ولا أي شيء خارج عن ذلك. سببهم؟ يا يبيت التسميم التسميم الذي لا نعم الحيوان هذا هو. هذا هو. أما قلنا نظرنا إلى الإنسان نقارن الى العلم. او تتنا الطلات لا الى الدافيه تتنا الى البحر او الى الاثيم او الى الطهارة او الى القبله فهذه ما اما تجد يجد هذا الشيء او يوجد عدم هذا واضح واولى او لا هذا ولا هذا لا بشرط الذات يعمل لا يجب الوجود ولا يجب الفناء فكلامنا هنا في ماهيه لا بشرط الفطره إلا بالمختلف يعني أن يقوم النظر, النظر في المهنية أن تقال بالنسبه إلى ما هو خارج أما المهملة أن تقال إلى ما هو داخل فيها فقط فهل هما واحد أو اثنان مختلفان متفقان المصنف يقول وقع عند البعض الاشتباك وتطور انهما واحد والحق أنهما لا أن اللا بشرط المقتبي تختلف عن المهدية المقتبية خذ الا أن الله بشرط هي مكتب لهذه الأمور الثلاثة التكتب السؤال المهدية الكمتلة هل تصلح أن تكون مكتب لهذه الأمور الثلاثة أو لا؟ ما تقوله؟ لماذا تصلح؟ شنو هو المقسم يشبه؟ خارج عن خارج وهذا هذه تقامل الأخسام الثلاثة يعني المناطق لأن الأخسام الثلاثة يكون الثمر فيها على نحو لا المقسمي أي ما هو خارج عن الثلاثة بينما المهملات والصحافة في المقامل للأخسام مو مقتم للأخسام لان مختلف القواعد لا بشرط يقتضي وليس هي هي حتى نقول تفلح ان تكون مختصا للامور الثلاثه على القدره التفاضل وهذا صار مبدل لهنا اجب على التصان او التفاضل ابناء تطبقه ما هو ذين التفاضل صاحب التفاضل تبع بعض الثلاثه الفلاسفه يقولون الماهيه المهتله والماهيه الا بشخص مقتني هما واحد لا فرق بينهما الكفايه المطلبه في المفصل ناتجا بينهما المصمم يقول نحن نختلف معاهم صباح اثنان مختلفان وليس يرتفعان الا ما اعرف عمل مطبات بهذا المقدار بهذا المقدار واضح ارسم سؤال او شقه بمطبخ الاشعه ان بابا يرفض المساله الرابعه هل الاطلاق بالوضع كم من السؤال انتم ام بمقدمات الحكمه لا شك في ان الاطلاق في الاعلام في محمد سبقنا بالنسبه الى الاحوال لا لافرادها لان محمد من حيث الافراد مقيد لكن بالنسبه الى احوال اكراميين مطلقة لولا بالنسبة إلى الأحوال يعني أحوال الإكرام وهو واقف جالس في البيت إلى اخره كما تقدمت الاشاره إليه لا شك في أن الإطلاق في الإعلام بالنسبة إلى الأحوال ليس بالوضع ليس بالوضع بل إنما يستفاد بالمقدمات الحكمة وكذلك الإطلاق إطلاق الجمل وما شابهها ليس بالوضع يعني يستفاد الإطلاق في الجمل الجملة الشرطية مثلا كما قلنا بالآن في غسل افعل يستفاد ليس بالوضع بل بمقدمات الحكمات وعناصر اجتباعهم في, في العبارة شو نعبارك؟ لا احذف ليس لا لا غلط العباره كلكم قلت كلمه ليس كل غلط العباره لا. لا لا لا وكذلك اطلاق الجمل وما شابهها بالوضع وليس بمقدمات الحكمة لا العباره من خطا مو صحيحه شنو عندكم ايضا لا غلط العباره لان في الجمل يستفاد بالوضع، ليس للمقدمات الحكمه يعني أهل اللغة العرب وضعوا الجمل الشرعية، تعرفوا بكل سرور. من اللي أحكمته؟ نعم. هذا <تصفيق> العبارة صحيحة عبارة أتى بخطأ. شوفوا الحقيقة صحيحة. عبارة حكمان خاطئة. ليس معتمدًا عليه، إنه موجود. شوفوا على قد العبارات الصحيحة، وكذلك إطلاق الجمل وما شابهها بالوضع. نعم خطأ مو صحيح. وليس بمقدمات الحرف مو صحيح بارك الله فيك. وليس صحة عبارة. لأن في الجمل بوضع الوضع. أما في المفردات لا بمقدمات الحكمة. يعني ليس ما يعني. ليس. يكون هي المقدمات. يعني. وكذلك إطلاق الجمل وما شابهها ليس. لا عفوا سأقول كلمة ليس. بالواضع لا بمقدمات الحكمة. فيه. أقرأها مرة ثانية. أذل عابدين المخشى لا يعني اشتباه في العبارة صحيح وإلى ما خذلت على رسله خلوه أيضا نعم خلوه لا العبارة مصحيح على شكل الصحيح وإنما الذي وقع البحث وقع فيه البحث هو أن الإطلاع في أسماء الأجناس كتابه إمتانوا قلمه دفتر وما إلى أصل وما شابهها هل بالواضح يعني سبق الإطلاق أم بمقدمات الحكمة أي أن أسماء الاجناس هل هي موضوعة لمعانيها بما هي شائعه ومرسلة على وجه يقوم الارسال أي الإطلاق مأخوذا في المعنى الموضوع له اللفظ كما نسب الى المشهور من القدماء قبل سلطان العلماء اولياء الفسان او انها موضوعه لنفس المعاني بما هي فقط ولاصلاقنا لللفظ من الخارج من دال من اخر وهو نفس تجرب اللفظ من القيد إذا كانت مقدمات الحكبة متوفرة فيه وهذا القول الثاني أول من به فيما نعلم سلطان العلماء في حاشيته على معالم الأصول وتبعه جميع من تأخر عنه الى يومنا هذا <تصفيق> إيه نعم شيخ عزيزين معروف هذا ابن أبي محمود او محمد الاصهان لا لا لا الشيخ الشيخ حسين ابن معروف شنو قدنا احنا الشيخ حسين ابن معروف لا مو الغاني لا ولا ابن الحسن لا فرد واحد اخر قبل ايه ما عمش انه مكتوب سيدي؟ شنو مكتوب اسمه؟ زين ابو ابن محمد بن محمود بن معن حسين مو ابن الرفيع الحسين المرعش ابن محمود الخريجي الفهامي مختفي العامري العامري المولود الاصفار العامري الاخر نعم هو هذا وعلى القول الاول يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا وعلى القول الثاني يكون حقيقه والحق ما ذهب اليه قبل ان اشكلنا هذا على القول الاول كل هذا الإشكال موجود على القول الأول استعمال اللفظ لفظ الانسان اذا كان على الراي الاول ان كلمه انسان موضوعه بالاصلاح فاستعمالها في المقير استعمال مجازي ليش يعني استعمال في غير ما وضعت له لأن كلمة إنسان موضوعة لذات المعنى المطلق أنا استعملتها في المقيد فإذا استعملتها في المقيد يصير استعمال النافذ في غير ما وضعه له والاستعمال اللفظي في غير ما وضعه يكون استعمالاً فظياً وعلى الثانيه يكون حقيقة والحق ما ذهدا إليه سلطان العلماء بل قيله إن نسبة القول الأول إلى المشهور يعني ما قبل ستطيع المشكوك فيه أو فيها ولتوضيح هذا القول وتحقيقه ينبغي بيان أمور ثلاثة تنفع في هذا الباب وفي غير هذا الباب أيضا وبها تكشف للطالب ما وقع للعلماء الأعلام من اختلاف في التعبير بل في الرأي والنظر وهذه الأمور التي ينبغي بيانها هي كما يليم